ولئم أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يؤس كفر ولئم أذقناه نعمة بعد ضرأ مسته لا يقول أن ذهب السيئة عنني إنه لفرح فحور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات ولئك لهم مغفرة وأجر كبير، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك كأي يقولوا لولا أنزل عليه كنز، لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير vallahu ala kulli shay'in vekil